الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق كل شيء فقدره تقديرا نحمده جل شأنه على ما أولا وأنعم لا نحصي ثنا عليه هو كما أثنا على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كانهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ورضي الله عن صحابته الغر الميمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها المسلمون إن من أعظم ما يزين المرأة في حياته دينه وعقله الذين أكرمه الله بهما وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا فبالدين يرتفع عما ما يغضب الله ويسخطه من معاييب الأخلاق وسفاسها وبالعقل يزم نفسه عن كل ما يشين تصرفاته وقراراته. التي تثلم صفة الأنا والرزانة ووعي مقدمات الأمور وعواقبها ومن المقرر عباد الله أن ترادف الأحداث وتقلب الأمور بالضوائق والعوالق وتعقد حبالها ليس لها بعد حفظ الله وتوفيقه ليس لها بعد حفظ الله وتوفيقه إلا التأني وإعمال الفكر في المقدمات والعواقب وفيما ينبغي الإقدام عليه أو الإحجام عنه، وإن عدوا ذلكم كله، ومرضه الذي ينخر في عقل المرء فلا يجلب له إلا المعرة والعود بالألم فيما يطلب منه السلامة، والإثم فيما يطلب منه الأجر هو ما يسمى بالمجازفة، هو ما يسمى بالمجازفة أو المغامرة أو التهور. أو المخاطرة أو الإلقاء باليد إلى التهلكة إذ كلها تدور حول معنى واحد هو الإقدام هو الإقدام على الأشياء جزافا دون روية أو تمحيص بل بإفراط يستنكره أوساط العقلاء من الناس لمخالفته القدرة على الصبر والأناء والحلم والحكمة والحكمة والفطنة نعم عباد الله إنه التهور والطيش ولا مبالاة في الفكر والسياسة والإعلام والاقتصاد والحياة الاجتماعية إنها المجازفة في المدح الذي يعمي صاحبه الذي يعمي صاحبه عن العيب أو الذم الذي يقتل الإنصاف فيقلب الحسنات سيئات نعم إنها المجازفة والمخاطرة التي تجعل لسان المرء وفعله متقدمين على قلبه وعقله فيقع بسببهما في محاذير يصعب التخلص منها ايا كانت حسيه أو معنويه بصوره لا ينفع معها تلفيق ولا يجدي فتوقها رتوق ولله ولله كم من لسان تهور فاحتاج بعد ذلك إلى اعتذارات طويلة، فاحتاج بعد ذلك إلى اعتذارات طويلة لا يجدي كثير منها بعد فوات الأوان. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا رواه أحمد وابن ماجه. إن المجازفة إن المجازفة والتهور وأضرابهما لا تحتمل إلا وجها واحدا. هو الذم والتقريع، لتجاوزيها حدود المعقول، وإنه لمن المؤسف حقاً، وإنه لمن المؤسف حقاً أن تلقى صور من المجازفات والمخاطر رعايات إعلامية تحظى باهتمام واسع للافتخار بولوج موسوعات قياسية أو بالحصول على إعجاب الجماهير وانتشار الصيت. وكم وكم هم ضحايا الكم التطلعات من الذين لقوا حتفهم في سبيل الوصول إليها فحيل بينهم وبين ما يشتهون بعد أن ضربوا صورا من الطيش ألا مسؤول بمركباتهم بسرعة قاتلة بالسرعة القاتلة أو التلاعب والتفنن بمغامرات بهلوانية ملقية إلى التهلكة ناهيكم عباد الله عن المغامرة. بحقوق الآخرين في أموالهم وأعمالهم، فكم من مغامر أخذ أموال الناس متهوراً باستثمارها فيما ليس من تخصصه أو قدرته في ورد ولا صدر ولا هو من بابته أغرى من خلاله من وثقوا به بما كسب تسيل لها جيوب ذوي الأموال فطاشت أموالهم بطيش عقله وتهور ذمته. ولا عجب عباد الله فإن المجازفة بالشيء عن جهل هو كالعلم به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري إن من أدوات المجتمعات عباد الله أن تكون الأسرة أسيرة التعلق بالمظاهر والتلبس بغير لبوسها، فتغامر في تصنيع بعض العوائد الاجتماعية التي تعود عليها بالحمالات المالية والأعباء الحقوقية لأجل أن يقال عنها كذا وكذا، فكم هي مجازفات الولائم، فكم هي مجازفات الولائم والأفراح والبذخ، وكم هم الذين يقعون ضحايا لتلكم العوائد التي ضرت ولم تنفع. فركبت غير مركبها واتكأت على غير متكائها، فكان من عواقبها الديون والطلاق والخلافات الأسرية، فضلاً عن اسم الإسراف والتبذير والبطر، وحدثوا عن مثل ذلكم ولا حرج. ومن وإن من أقبح صور المجازفات عباد الله، وإن من أقبح صور المجازفات عباد الله ما كان منها متعلقاً. بكرامة الآخرين وحقوقهم من خلال الاسترسال بسوء الظن تجاههم أو اتهام النيات التي لا يعلمها إلا الذي يعلم السر وأخفى فيلقون التهم فيلقون التهم نحوهم جزافا دون بيانة ولا إقامة حجة يظهر من خلالها ابتذال اللسان وكثرة السلق به ولا مبالاة بحقوق المسلم تجاه أخيه، وإن مثل ذلكم الاسترسال كفيل عباد الله بالزج بصاحبه في الغلو المردي والتشدد المقيت ليقع في فخ التضليل والتكفير بمجازفة تعميه عن تحقيق شروطه وانتفاء موانعه، وما أكثر الذين ولجوا هذا الباب المهلك في حين لو سألت أحدهم عن عدة المطلقة أو قدر زكاة سبعين من الإبل. أو عشر من البقر لم يحر جوابا، بل وأعجب من ذلكم أن يجازف بالتكفير من لا يعرف شروط الدخول في الإسلام، أن يجازف بالتكفير من لا يعرف شروط الدخول في الإسلام أصلا، وذلك لعمر الله من أقصى البلايا، ويا لله العجب كيف يعرض المجازف نفسه إلى تكفير نفسه، لأنه إن لم يقع التكفير موقعه. عاد على صاحبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باه بها أحدهما متفق عليه. ألا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وسلوا الله الثبات والعفو والعافية يا أيها الذين آمنوا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عُدوانًا وظلمًا فسوف نُصليه نارًا، وكان ذلك على الله يسيرًا بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت إن صوابًا فمن الله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 ثم علموا يا رحمكم الله أن الإسلام حين منع التهور والمجازفة فإنهم قد فرق بينهما وبين الحزم والعزم فإن ثمة أمورا لا يصلح معها البطء ولا التباطؤ وإن الحزم فيها والعزم لا يعدان مجازفة ولا تهورا بل هو إنزال للأمور منازلها وما قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدين إلا من هذا الباب رادا بذلكم على من ظن أن قتالهم هو المجازفة والمغامرة إن الأمور الواضحة عباد الله لا يصلح لها إلا حزم وعزم لا يقبلان التأجيل ولا التسويف فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد فالله جل وعلا قد قال لنبئه صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله، فالإسلام عباد الله دين وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، فإنه إذا منع المجازفة من ناحية، فإنه قد حظ على العزم من ناحية أخرى، وإذا ذم العجلة في أمور كثيرة، فإنه قد حظ عليها في بعض الأمور التي لا يسع تأخيرها أو التواني عنها، وربما كانت المجازفة. متمثّلة في ترك الحزم ذاته والعاقل هو من يدرك ما لهذا وما لتلك ومن الخطأ البين ظن بعضهم أن الحزم والعزم يعنيان الشدة أو القسوة والحقيقة أنهما يعنيان إعطاء كل ذي حق حقه من المواقف فللشدة موضعها ولللين موضعه وما ضر الأمة وما ضر الأمة في كثير من شؤونها إلا عدم التفريق بين المغامرة والعزم، فوضعت التراخي موضع العزم، ووضعت المجازفة موضع التراخي، فأخطأت تقديراتها، فأخطأت تقديراتها حتى كثرت أخطاها وترادفت حلقات خسائرها، فاضطرت إلى رتوق باهضة لتغطية فتوقها، وإن في الأيام والأحداث لعبر وعذات والسعيد من ذا بغيره، والسعيد منوع ذا بغيره، فقادته فطنته بعد توفيق الله إلى سواء السيرات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر قد بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه.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 بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأخلوا للشرك والمشركين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين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 اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن مع جنودنا المرابطين في الثغور يا حي يا قيوم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم ربط على قلوبهم اللهم أشد أزرهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا